ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ شده وأوفوا الكيل والميزان بالقصق لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم والصاقون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 ما تينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا وتفصيلا لكل شيء وهداه ورحمة لعله وهداه ورحمة لعله وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ فَاتَّبِعُوا وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَنْتَ ۖ تَقُولُونَ إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ قَائِمَتَيْنِ ما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عند دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أننا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا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 سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن آيَاتِنَا سُوءًا وَالْعَذَابَ بِمَا كَانُوا يَصُدُّونَ